قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب اذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها قالوا مفوضي الجواب إلى الله لا علم لنا وإنما العلم لك ربنا إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبه على الإنسان أن يستذكر هذا الأمر الشديد الرسل يسألون عن إجابة المرسلين إليهم والمرسل إليهم يسألون عن رسالة المرسلين فالسؤال شديد يوم القيامة فأعدوا للسؤال جوابا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 وتبرئ الاكمه والأبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين واذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب واذكر نعمتي على أمك مريم حين اصطفيتها على نساء زمانها واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله وتكلمهم في كهولتك بما ارسلتك به إليهم ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل عليك وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمه ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة طير ثم تنفخ فيه فيكون طيرا وأنك تشفي من ولد أعمى من عماه وتشفي الأبرصة فيصير سليم جدي وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحيهم كل ذلك بإذني ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هم بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة فما كان منهم إلا أن كفروا بها وقالوا ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعواناً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 واذكر حين قال الحواريون هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء فأجابهم عيسى بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سالوا إذ لعل فيه فتنة لهم وقال لهم توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنون إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال الحواريون العيسى نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله وأن عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس من فوائد الايات اثبات جميع الله للخلق يوم القيامه جليلهم وحقيرهم فربنا جل جلاله سيعيد الجميع يوم القيامه ويحاسب الجميع على اعمالهم اثبات بشرية المسيح وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأجمه والأبرص التي اجراها الله على يديه بيان أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين وأنها ليست من تلقاء أنفسهم بل تأتي بإذن الله تعالى إذا هذه القصص نقرأها لأجل أن نعتبر بها ومرحبا للإخوان الذين يتابعوننا الآن من ماليزيا ومن غيرها فأسأل الله أن يحفظهم أجمعين وأن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين في كل زمان ومكان. موعظه هذا اليوم أو موعظه هذا الدرس علينا أن نعتبر بالآيات التي نقرأها وأن نطبق ما نقرأه في حياتنا عمليا في سورة يوسف نعتبر في كل آية ومن ذلك قوله تعالى قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال السعد رحمه الله وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا بالخواص الخلق وخيار المصطفين فاحرص أخي أن تكون من هذه النفوس وهو العفو عن الأهل عن الأخوة عن الجيران عن صاحب العمل اجعل هذه الآية شعارا لك لا تثريب عليكم اليوم وليس فقط هذا ليس فقط مسامحة بل عليك بالدعاء لهم بالخير يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أنت تستدر رحمة الله لنفسك وتستدر رحمة الله للآخرين أسأل الله أن يرحمنا وإياكم هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته